أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم ليساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدون لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 و إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات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 وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبه إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤ أباهم عشاء أي بنكون قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عيون دم تعينه فأكله الذئب وما أن تبى من إلا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بد كذب قال بل سونت لكم أنفسكم أمرا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 ونتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 سلام مثواي انه لا يصلح الظالمون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 أَلَا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كنت من الخاطئين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 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن نَسِيكِينَا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذالك ن الذي لم تُنّني فيه ولقد راوتُه عن نفسه فاستعصَن ولئلاَّ بِيَفْعَلْ مَا أَمُوْهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السَّجِنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ مَا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 خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله Ina narake min al-muhsineen Qala la yatikuma ta'amun turzakanihi Ina nabakukuma bita'wilihi Bita'wilihi qabla en yatikuma Zalikuma mima al-mahe rabi Inna narake تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي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 Ya sahaba isjil, ada rabiun, mufarquun, qayyun, amillahul wa hidul qahhah. Ma ta'abudun min dunihi illa asma'an semaitumuhaa, semaitumuhaa, awun tum telah Allah bawah mil Sultan. Inilah hukum, Allah. Ama'rah Allah. Teguh Allah. Ya, itu adalah agama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 منهم ذكر لعند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرَى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات الخضرو وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أطواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 Allah ما خطبتُن إذ رَوَتُن يوسف عن نفسه قلنا حاشر الله ما علمنا عليهم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 اغرق نفسي ان النفس لامرته بالسوء ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم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 Jikalau tidak تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ pun وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا seorang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 خاطبكم فلما اتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيف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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قطاها وإنه لذو علم لما علموا لنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم ما دخلوا على يوسف وأولئك أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون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 ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تَاللّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّا لِنُفْسِهِ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ قالوا جزاؤهم منوجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء فَأَعْدَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ <تصفيق> كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ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 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أنهم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 أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا نا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون.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 العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمت ما فعلت بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ليح يوسف لولا أن تفندون قالوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أُجَابَ al الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لنا Allah S.W.T. akan mampu memaafkan kamu, Rabb. Inilah Dia yang Maha Pengampun dan Maha Rahim. Ketika mereka masuk kepadanya, Yusuf berkata, "Aku akan meminta bantuan kepada ayahku." Dia berkata, "Kami وقال يا أبت هذا تأويل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 Tewafni muslimu, wa alhukni bil salihin. Zalik min abai al ghayb nuhihi ilaik. Wa maqtul tadiyim azaj maa'ul abrhum, wa hum yamkoon. Wa ma akthul nasi عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آياته في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا ان تاتيهم غاشيا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعوا Allah ialah bacaire. Aku dan orang yang mengikutku. Aku bersujud kepada Allah dan aku bukan dari orang beriman. Tiada orang yang lebih rendah daripada